سورة أنزل Yeah. وَالزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ وَإِلَّا صلت ثم لم يأتوا بأربعة شواد أفجر ذوم فجذوهم ثمانين جلدة ولا 129. لهم شهادة فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلزُّوٰ فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن don't والخامسة أن غضب فَالَهُ وَخَيْرُ الْكُمْ بِكُلِّ مَرِئٍ مِنْهُمْ مَكْتَسَبٌ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّكِ لولا إن سمعتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وين؟ وهو عند الله كلا ما بهذا كنتم ما يكون لنا أن نتكلم بها ويبين الله لكم um شيطن، <تصفيق> ومن يتبع خط. لَهُ لَا فَضْلٌ وَلَا عَيْبٌ مَا هُوَ ذَاكِرٌ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا مَا ذَكَرُم الله سميع عليم ولا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون I'll I في <تصفيق> لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ وَالْأَرْضِ مَنْ سَأَلَ نُورَهُ مباركة يوقض من شجرة مباركة زيت وَهَذِهِ <تصفيق> الْحَدِيثُ Allah Wallah والله عليم بما يفعلون ينصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء قل <تصفيق> يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قبير لقد that Ah mm -hmm. Ya'buduuneni, la yushrikuu nabii shayhi o <laughs> وعففن <تصفيق> خير أو بيوت أمامكم أو بيوت أَوْ يُنْتَخَلَ فِيكُمْ أَمَّ مَلَكْتُمْ مَا أَوْ صَدِيقِكُمْ من عند الله فسأل että Kada... رضي شأنهم فأم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم